122. بسم الله الرحمن الرحيم 123. لام ميم را 124. تلك آيات الكتاب والذين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 111. إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 112. الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيظ الأرحام وما تزداد 113. وكل شيء عنده بمقدار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 وَهُم يجادلونَ فِي اللهِ وَهُوَ شَديد المِحال لَ دَعوَةُ الحَقّ والَّ لا ييدعون مِن دُونِهِ لا يسستَجبونَ لَهُم بِشَييد لا يسستَجبونَ لَهُم بِشَيءٍ, بشيء إِللاا كَباسِقِكَفَيْهِ إى الماء يَبْلُ غَفاه وَماَاهُو بِبالرِه وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ قُلْ مَن رَّبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُلِ اللَّهُ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 111. قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار 112. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا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 وَيَخْشَونَ رَبَّّهُم وَيَخافُونَ سُ الحِسَاب وََّذينَ صَبَر بتِ غَاب أَوجههِ رَبّم وَأَقَاموا الصَّلَةَ وَآافَقُ مَِّ رَزَقُناَاهُم سَِّ 111. وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقب الدار 112. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم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 111. بِمَا بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد 112. ولقد استهزئ برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم فكيف كَانَ فكيف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 112. ومن يضلل الله فما له من هاد 113. لهم عذاب في الحياة الدنيا 114. ولعذاب الآخرة أشق وما لهم من الله من واق مثل الجنة التي وعد المتقون تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ كُلُّ هَذَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا ۚ تِلْكَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ ۗ وَالَّذِينَ أُتُوا الْكِتَابَ يَفْرَحُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن ينكر بعضه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 وَإَِّا نُرِيََّكَ بَعْضَ الذيينَ عيدهُمْ أَْونَةَوفيَكَ فَإِ ماَا عَلَكَ البَلَغُو عَلَن الْحِسَاب أَلَم يَرهُ أن نَاتِ الأرضضَنَ قُصُهَا مِنْ أَطرافِهَا وَلَّهُ يَحكُم لا مُعَِّبَ لحُكْمِهِ وَهُو سرَرعُ الْ 119 مَكَرَ مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا 110 يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقب الدار 111 ويقول الذين كفروا لست مرسلا